يبقى بنقول يا أخوانا الرجل الفرق بين قراءة الرجل الخطأ وقراءة سيدنا عبد الله بن مسعود كانت ايه الماد الرجل قرأ إنما الصدقات للفقراء والمساكين وسيدنا عبد الله بن مسعود قال له لا ده الرسول ما, ما سمعتهش من الرسول كده فمن شغف الرجل لمعرفة كيف كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وكيف اقراكها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأنيها هكذا ومد صوته هكذا إنما الصدقات للفقراء والمساكين السؤال اللي أنا عاوز أسأله أنت قل أما قلتلك الفرق بين قراءة سيدنا عبد الله بن مسعود وقراءة الرجل أنت نفسكم قلت المد المد في المرة الأولى ولا في المرة الثانية في المرة الثانية اللي هي تصويب القراءة سؤال كمان يا ترى الراء بعدها ألف قلنا آه لكن هل الألف ثابتة في القراءتين يعني في القراءة الخاطئة والقراءة الصواب ولا ثابتة في إحداهما هل من السام في الاثنين طب الفرق ماذا مدام الألف ثابتة في الاثنين الفرق إيه ها؟ اطال ان إي إي إي إي إي القراءة الصواب اللي هو سيدنا عبد الله بن مسعود اداها كما سمعها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت اطواله في المدة الزمنية او اطواله زمنا يبقى اذا زود في طول الالف ولا ما زودش في طول الالف زود في طول الالف طيب نخلص من هذا كله الى ان انا عاوز اعرف ايه هو المد وايه هو القصر يبقى انا عاوز اصل لحاجه هي إيه؟, إيه تعريف كل من إيه من المد والقصر طب نشوف كده مرادف كلمه مد ايه يمجدكم باموال وبنين يعني ايه يزيدكم يبقى مرادف كلمه مد الزياده مراد كلمة مد ايه الزياده اعد بنتك شيخ محمد خلاص طيب تعالى بقى بعد كده يبقى اه قال الله تعالى يمجدكم باموال وبنين اي ايه يزيدكم طيب تعرفوا اصطلاحا ايه الحياه انا تلاقيت في كتب التجود والقراءات ان المد له اطلاقين المد له كم اطلاق اتنين الواحد إثبات حرف من حروف المد الثلاثة أو حرف من حرفين لين مع إطالة الصوت بهما عند وجود سبب يقتضي تلك الإطالة سأقول ثاني أو تعريف أقصر إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة او بحرف من حرفي اللين عند وجود سبب يقتضي تلك الاطاله وايه هو السبب كمان شويه نعرفه؟ ده تعريف المد اللي بندرسه اللي هندرسه النهارده ونعيش معاه وقت طويل شويه امال بتقول لي ليه كلام تاني آه. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قال القف بعدها ايه ألف الالف دي انتوا سمتوا ألف ايه طيب انا زودتش عليه ادي مد ايضا يبقى المد هو مجرد اثبات حرف المد بدون النظر الى الزيادة او الى اطالتي قادر اطلاقيه ضد المد ايه يا اخواني انتوا اللي بتقولهم انا ما قلتش ما شاء الله يبقى ضد المد طب تعرف مراد في قصر ايه قال الله تعالى حور مقصورات في الخيام يعني ايه حور مقصورات محبوسات يبقى القصر معناه لغة الحبس طيب انا قلت المدل في كتب التجود والقراءات كم اطلاق يبقى نفس الكلام القصر حيبقى له كم اطلاق هو له اطلاقات متعدده لكن احنا هنكتفي بالاثنين اما قلنا في الاطلاق الاول للمد هو اطاله الصوت بحرف من حروف المد الثلاثه او بحرف من حرفي ايه اللين اذا وجد سبب يقتضي تلك الاطاله او تلك الزياده طيب يبقى القصر هو إثبات حرف المد من غير زيادة عليه يبقى القصر هو إيه قولوا أنتم إثبات حرف المد من غير إيه زيادة عليه طيب أنا عاوز أوضح التعريف, التعريف بتاع المد ده وتعريف القصر على مثالين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم أنا عاوز أطلع حروف المجد اللي في هذا المقطع من الآية فانا عند أول حاجة قال الألف, الألف. ولفظ الجلاله بعد اللامة التانية قال الله يبقى معاه برضو إيه أنا إيه معايا ألف اه حاضر هنوضحها أول وقت ومسلكم تعفوا لي هنا الوقت قال الله هذا في هذا كم مد آه مد بعد ايه ومد بعد ايه بعد الهاء ده لو فتحنا مصحفنا ما حنجدش فيه لفظ الجلالة الله ولا في كلمة هذا إلا ألف وحدة بعد الذال والألف اللي بعد الهاتف ما هيش مكتوبة بتقول لا فرق بين أن يكون حرف المد ثابتا رسما أو غير ثابت المهم أن يكون حرف الرسم ثابتا في إيه في النطق في اللفظ نعم اتفضل ها القاعده تاني تصدق ان ما فاكر انا قلت ايه حاضر يبقى بنقول لا فرق بين ان يكون حرف المد ثابتا في الرسم او غير ايه ثابت فانا عندي قال الالف في قال موجوده ولا مش موجوده لكن الالف في لفظ الجلاله الله وفي بعد الهاء في هذا مش موجود اه واحد فتح المصحف او واحد فتح المصحف في بتاعه الوقت هو يقول لي لا ده انا عندي الف صغيره بعد الهاء حصل ولا ما حصلش نقوم نقول له دي ما هيش دي الالف اللي كتبت في المصاحف في عهد سيدنا عثمان بن عفان ده وضعت مؤخرا علشان اللي زيه اللي زيكو ضعاف في اللغة العربية يعرف اننا حنطأ هنا ايه الف ايوة وضعها علماء ايه علماء جايين متأخرين اسمهم علماء الضبط طيب نكمل يوم ينفع الصادقين صدقهم الصادقين فكم حرف مد اثنين ايه و ايه ا بعد و وب... و كمان والياء بعد القاف طيب انا عندي هنا سمعتوا نطق الحروف عرفتهم وايه مجرد ان انا اثبتهم طب اسمعوا الايه الثانيه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين انا عندي الألف مكرره ثلاث مرات وهل انا نطقت الالف زي الف وما وما تشاء ولا طولت في الف اللي بعد الشين وما تشاءون الا ان يشاء الله ملاحظين ايه؟ طولت يبقى احنا عرفنا تعرف المد والقصر وطبقناهم على ايه؟ على امثله. طيب تعالوا بقى بعد كده الاطلاق التاني للمد اه اما نقولك مثلا انت بتقرأي قول الله تعالى وإنا لجميع حاذرون أنا نطاط بعد الألف بعد الحق ايه ألف. الألف ده إيه أنت بتقرأي وما خدتيش بالك من الألف الصغارة اللي في المصحف فأنت قراتي وقلتم وإنا لجميع حاذرون الألف أنا نطاطها ما نطاطهاش طب قلتلك مد الحق هتقولي إيه أنت مدتها مجرد اثبات ايه الالف فقط يبقى اذا لما قلت لك مد الحرف حرف المد طب زودت عليه وما تشاءون لا ما زودتش عليه يبقى الإطلاق الثاني للمد هو اثبات حرف المد من غير زيادة عليه وضده ايه القصر وهو حذف حرف المد بالكلية الاطلاقين دول ما بحتاجهمش الوقت الاطلاق الاخير ده ما بحتاجوش وما اللي يهمني ايه في دراستنا النهاردة اطاله في المد اطاله الصوت بحرف من حروف المد الثلاث او بحرف من حرفين لين عند وجود ايه سبب يقتضي تلك الاطالة ايه الضده ايه وهو اثبات حرف المد من غير ايه زياده عليه اثبات حرف المد من غير ايه زياده عليه اتفهم الكلام ولا لسه طيب تعالوا بقى بعد كده قلت من اول ما قعدنا من شو هكتار قاعدين نقول حرف المد وحرف اللين حرف اللين ليه حرف المد ما هي حروف المد وما حرف اللين فهمتم؟ آه وليه اسمها حروف مد وليه اسمها حروف لين حروف المد تلاتة أعلم لكم أول بس اسمعوني هجب لكم كلمة واحدة جزء من آية في موافق نوحيها طب ويسمع تانية كده أوذينا قالوا اوذينا ما انتوش حفظة في سورة ستار طب خدوا التالتة اتجادلونني في اسماء سميتموها طب نسأل كده سؤال ناخد كلمة اتجادلونني في اسماء سميتموها الحرف الاول في كلمة اتجادلونني من حرف المد ايه بعد حرف ايه الجيم طيب الجيم عليها ايه تمام طيب الحرف الثاني بعد ايه اللام واللام شكلها طيب والحرف الاخير بعد ايه بعد الياء و... بعد النون والنون شكلها ايه يبقى احرف المد كم حرف ثلاثة الالف الواو الياء يشترط في كل حرف كم شرط شرطين تاني يشترط في كل حرف كم شرط الشرط الأول أن يكون الحرف ساكنا طبعا وانا قلت لكم من يومين القلب في اللغة العربية لها بقى السابتة وهي ساكنة بعد ايه بعد يبقى لا تكون إلا حرف ايه مد لا تكون إلا حرف ايه عمره ما تيجي حرف حاجة تاني طيب الواو والواو وال عاوزها تكون ساكنه والشرط الثاني قبلها مضموم الياء تكون وال واللي قبلها مكسور يبقى اذا حروف المد ثلاثه ايه هم الالف والواو والياء بشرطين واحد سكون الحروف الثلاثه ثلاثة الشرط الثاني اسف ان تسبق الحروف الثلاثه بحركة مجانسة تاني ان تسبق الحروف الثلاثه بحركه ايه مجانسة انتوا عارفين يعني ايه حركة مجانسة والله اللي ما هو عارف يبقى الغلطان لان انتوا اللي قلتوا مهوشني يبقى من جنس الحارف يعني اذا كانت ا يبقى الحركه اللي قبلها طب واذا كانت واو واذا كانت ياء آه طيب إيه رأيكم لو قرأنا مع بعض كده بسرعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلا في قريش إيلا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف الكلمات اللي أنا عاوزها القسم الأول قريش والصيف وبيت قريش الصيف والبيت النوع التاني وأمانهم من إيه من لحظة إننا معايا في الثلاث كلمات قريش الصيف البيت كل كلمة الحرف الوسطاني فيها إيه اليقضي عليها ايه سكون طيب الحرف اللي قبلها شكله ايه في كو... مفتوح قريش الرأي اللي قبل اليق شكلها ايه الصيف الصاد شكلها ايه مفتوحة مشهداء البيت مفتوحة طيب نعم ها ما نستمعي هنكلم برضو هنقول تعالوا بقى بعد كده وآمنهم عندي واو شكلها ايه ساكنة وما قبلها ايه مفتوح الله يبقى في شرط من الشرطين راح ولا ما راحش طب ما هو الشرط اللي راح أن يكون قبل الحرف بحركة ايه المراض الواو والياء شكلهم ايه ساكنتان الحرف اللي قبلهم شكله ايه مفتوح يبقى نقول في الحاله ده هي يا اخوان اه اسمهم حرفيين فقط يبقى المقصود بحرفي اللين ايه الواو والياء اللي شكلهم ايه الساكنتان بعد فتح يبقى المقصود بحرفي اللين ايه الواو والياء الساكنتان بعد فتح طيب الالف ممكن تيجي مو السكنة تيجي متحركة الالف لا مش عايز تقدي لا اه أو, او لا كده هو باللسان الالف تيجي سكنة اه تيجي متحركة وعمرها ما تيجي متحركة طيب الوول يا ممكن يجو متحركتين اه فمن يعمل مثقال ذره خير يرى يبقى عن عندي يعمل ويرى وعندي ومن يعمل مثقال ذره شر يرى عندي الواو في و والياء يعمل ويرى ايه متحركين متحركين ولا متحركين لا ينفع سمهم حروف مد ولا ينفع سمهم حرفيلي لي امال سموهم حروف ايه حروف عله اسمو نعم حاضر يبقى إذن للامه حاله واحده وهي ان تكون ساكنه مسبوقه بحركه بحركه وهي الفتحه وهي في هذه الحاله تكون حرف مد ولي 2 الواو واليا لكل حرف منها ثلاث حالات اذا كانت الواو والياء ساكنتان بعد حركة مجانسة يعني ساكنتان الواو بعد ضم والياء بعد كسر نعتبرهم حرفي مد طب اذا كانت الواو والياء ساكنتان بعد فتح فهما حرفا لين اذا كانت الواو والياء متحركتان فهما حرفا عله تفهم الكلام ولا لا طيب انت بتقول لي في التعريف عرفنا اول الفرق بين حرفي المد حروف المد الثلاثة وحرفي اللين عرفنا الفرق الفرق يتركز هناك امر يتفقان فيه وامر يختلفان فيه اقول ثاني الفرق بين حروف المد الثلاث وحرفي اللين امر يتفقان فيه وهو ان يكون السكون كل حرف من هذه الحروف طب وامر يختلفان فيه ان يكون قبل حرف المد حركه مجانسه له وقبل حرف اللين فتحه يبقى احنا الوقت خدنا الفرق بين ايه وايه حروف المد الثلاثة وحرفي ايه اللين طيب تعالوا بقى بعد كده نشوف انت بتقول لي اطالة الصوت بحرف من حرفي من حروف المد الثلاثة او بحرف من حرفي اللين عند وجود ايه سببه وقلت لي في تعريف القصر هو اثبات حرف من حروف المد الثلاثه من غير زياده ايه عليه التعريفين جاهم بيقولوا لي ان المد ينقسم الى قسمين اقول ثاني المد ينقسم الى كم قسم ايه هم واحد مد طبيعي او مد اصلي اثنين مد فرعي اقول ثاني المد ينقسم الى كم قسم ايه هم ود طبيعي او اصلي ومد ايه فرعي الكلام سهل اهو بس يهمني في المقام الاول مش حفظ هذا الكلام يهمني في المقام الاول العمل به اثناء التلاوه طب ايه هو المادة الطبيعي وعلمته ايه وامثلته ايه المادة الطبيعية هو مجرد اثبات حرف المادة من غير زيادة عليه ما نحاولها هو او لعدم وجود سبب يقتضي تلك الزيادة فانا عندي الايه اللي قرناها من شويه قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم حروف المد اللي انا اثبتها هنا ما فيش ولا حرف منها إيجا بعديه لا همزه ولا سكون ففي الحاله دي انا مدت المد مد ايه يعني ايه مد طبيعي ها وا أنا لسه ما جبت السرة للحركات ولا حاجة. مد طبيعي يعني أن ذات الحرف لا تقوم إلا به. يعني مد قر... نطقت الألف حسب الفطرة التي خلقك الله سبحانه وتعالى عليها. وقت نبلنه لا قلت قال الله ولا قلت قال الله وما قلت ايه قال الله هذا حسب الطبيعه لربنا خلقني ايه عليه والحاجه الثانيه انا اثبت صيغه الالف دون زياده ايه عليها خلاص كده يا اخوانا يبقى المد ده اسمه مد ايه طبيعي. طيب نعرفه ازاي علمت ايه ان ما يكونش بعد حرف المد لا همزه ولا سكون يبقى علامه المد الطبيعي الا يكون بعد حرف المد ايه ولا ايه لا همز ولا سكون عاوز امثله للمد الطبيعي اللي انتو جبتوها من شويه لحروف المد الثلاثة لا نوحيها وايه اوذينا من قبل ان تاتينا وايه كمان المثال اللي انا قلته لكم اتجادلونني في اسماء سميتموها طيب مقدر هنا ال... نبدأ بأن نتكلم في التجويد، مقدار المد الطبيعي كم حركة يعني كإني بنتقي الفتحة مرتين أو الضم مرتين أو الكسرة رمتين. أما ما قاله العلماء من أن الحركة هي قبض الإصبع أو بسطه بحركة معتدلة لا إسراع فيها ولا تأنن فهو مجرد تقريب للطالب المبتدئ مجرد تقريب لمين للطالب الايه المبتدئ طيب يعني الحركه نص الف من اللي انا بنطقها في قال الله قال خلاص كده ده الحركه انا بعتبرها شيء زمني مش شيء متحرك بالايه بالاصبع لكن لا مانع من ان نقول للمبتدئ هذا التقدير طيب انا عاوز اسال سؤال كانوا زمان عرفونا في علم التجويد وقالوا لنا فيه نوع من انواع المد اسمه مد لازم اسمه مد ايه وقسموا المد اللازم حد يفتكر يكونوا حضر, حضر حلقات قبل كده او عارف قالوا المد اللازم ينقسم الى ايه وايه ها قولي كلمه وحرف ينقسم المد اللازم الى كلمي طب ايه رأيكم ان المد الطبيعي برضه ينقسم الى مد طبيعي كلمي ومد طبيعي ايه حرفي تاني المد الطبيعي ينقسم الى ايه من السامع مد طبيعي كلمي ومد طبيعي ايه حرفي طيب ايه هو بقى المد الطبيعي الكلمي؟ قال المد الطبيعي الكلمي هو الم... أن يوجد حرف المد في كلمة ليست من الحروف الهجائية الواقعة في فواتح الصور. ثاني أن يكون الح... المد الطبيعي الكلمي أن يكون حرف أن يقع حرف المد في كلمة. ليست ما حرفا من الحروف الهجائيه الواقعه في فواتح الصوم امثلته ايه زي ما قلنا الامثله الكتير اللي قلناه لكن انا عاوز اوصل لحاجه مهمه هي ايه ان المد الطبيعي الكلمي قد يكون ثابتا في الوصل والوقف حد يعرف يجيبلي امثله حروف المد قام معناه في كلمات حتى يعرف يفتكر لي كلمه واحده منهم يوميها. نوحيها إيه؟ انت عندك هنا كم مد ثلاث الحرف المد الاولاني واو. الواو مدتي كم حركه حركتين, حركتين. والحرف المد التاني مدنا كم حركه حبيب. طب وحرف المد التالت مدنا كم حركه حبيب. ليه لأنه مد طبيعي. ومد طبيعي ليه ليس بعده همز ولا ايه ولا سكون انا عندي الواو في نوحيها والياء موصولة بما بعدهما لكن الالف في اخر كلمه نوحيها موقف عليها ولا موصولة بما بعده الان يبقى وبرده مديتها مد ايه طبيعي. مادة طبيعي ادي يبقى المد الطبيعي موجود في حاله ايه وايه الواو اه طب اسمعوا الايه اللي جايه دي هي قل انما العلم عند الله وانا عاوز كلمه انما وانما انا دي مانيش عاوز التانية دي وانما انا نذير مبين وعاوز كلمه انا اسمعوهم تاني قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين انما العلم في حال الوصل هنا مد ما احنا عاوزين باللسان كده ها فيه مد في انما العلم ها لان مجافله انا نذير في كلمه انا فيه مد لا نم... طيب اوقفي على انما الاولانيه حتقراي وتقولي ايه مدت الالف كم حركة حركه طيب كمل الآية وقف على كلمة أنا قل إنما العلم عند الله وإنما أنا مجتها كم حركة حركتين يبقى المد الطبيعي موجود فين وراح فين قولوا أنتم آه موجود في الوقف دون إيه الواصل يبقى وقد يكون المد الطبيعي في الكلمي ثابتا في الوقف دون الوصل يبقى احنا خدنا له حالات الحالة الاولى موجود فين وفين في الوصل والوقف وقد يكون موجودا فين في الوقف دون ايه دون الوصل ودي امثله كتير انا جبت لكم اجيب كمان مثال تاني او امثله اخرى انا عندي الحرف المد اذا حذف للتخلص من الساكنين وافتح على الكلمه اللي فيها حرف المد برجعه تاني ولا بسيبه محذوف اه فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما عاوز اف على كلمة فلما ه ذاق ارجع ا في الاثنين اما جاء كم حركه يبقى مد ايه طبيعي طيب وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وقف على الكلمه اللي هي راس الايه واحد ايه وتظنون بالله عملتوا ايه مدتوها حركتين اقول لكم علامه لو فتحت مصحفكم ووجدت الالف عليه حاجه زي الصفر الانجليزي كده يبقى الالف ده هي احذفها في الوصل واثبتها فين في الوقف لكن لو كانت دائره العلامه اللي على الالف دايره يبقى بحذفها فين وفين في الوصل والوقف يبقى تاني اعرف الفرق بين الالفين الالف اللي انا هحذفها في الوصل واثبتها في الوقف تكون العلامه اللي فوقها زي علامه الزيرو او الصفر دائره أو صفر مست... مستطيل الصفر مستطيل طيب اذا كانت ما هو الصفر عربي اذا كانت هحذفها في الوصل والوقف يبقى عليها ايه دائره ما تنسوش بال وخلو بالكم بالحاجات دي عشان انتم بتتعلموا ايه ال... ال... ال... الاولاد تبقوا عارفين الحاجات دي ماشيه ازاي طيب خدنا بعض الامثله للمد الطبيعي اللي ثابت في ايه وايه في الوصل والوقف وخدنا بعض الامثله للمد الطبيعي الثابت في الوقف دون ايه طيب فاكرين الآية لآخر ايه قرناها كانت ايه لا اللي قبله قل انما العلم إيه؟ كملوا الايه وانما انا نذير مبين الفرق في المد بين انما الاولانيه والثانيه ايه في حال الوصل الاولى ليس فيها مد على الاطلاق قل إنما العلم صح ولا غلط صح وعما وقفت عليه بقت مدة إيه طبيعي, طبيعي. طب الثانية وإنما أنا نذير مدة إيه مدة إيه منفصل لأن حرف المد اخر الكلمة والهمز فين في كلمة تانية بس أول أول الكلمة. اسمه مد ايه طيب انا عاوز افعلها انما التانية قل انما العلم عند الله وانما بقى مد ايه طبيعي يبقى قد يكون المد طبيعيا في الوقف وقد يكون مدا ايه منفصلا في وكل المدود المنفصله ساعه ما افعلها ما مع... هوش كلها. معظمها ساعة موقف عليها هتبقى ايه انا قلتلكم مش ايه مش كله مش كله مش طيب اسمع وقد اه انت قلتلي لي مد طيب. الكلام ده هيسدينا الموضوع جديد انت قلتلنا مد طبيعي في الوصل والوقف مد طبيعي في الوقف دون اه ولما نروح للوصل قد يحذف حرف المد بالكليه وقد يكون مدا ايه منفصلا وقد يكون مدا ايه منفصلا صحصحوا طيب اسمعوا الايه دي بقى قال له صاحبه وهو يحاوره انا اكثر استخرج من هذه الايه المد الطبيعي والمد المنفصل قال جمد ايه صاحب الله له صاحبه بس وهو يحاوره انا جمد ايه منفصل سيبوه في جنب ما احناش عوزين وما انا عاوز ايه قال له صاحبه وهو سامعين النوت آه ده دي فيها مشكلة إيه هي عكس الصورة التانية الصورة التانية مد طبيعي في الوقف دون الوصل المرة دي حيبقى مد طبيعي فين في الوصل دون الوقف عكس الصورة رقم كام اتنين فحنقول قال له صاحبه وهو يحاوره طب انا عاوز في على كلمتين هقول قال له قال له صاحبه فين المد الطبيعي إيه اللي كان موجود في الوصل زال في الوقف زال المد بالكليه فين في الوقف مانيش عاوز بقى بعض الناس اللي, حي... اللي بيعلموكوا يقولولكم اصل في قال له صاحبه وهو يحاوره انا دي بيسموه مد صله ولك مد صله صغرى ومد صله ايه احنا اقسام دي اسمها يا اخوانا انتوا بتطولوا على نفسكم وتكتروا انواع الموجود ممكن توصل لخمسة وثلاثين نوع هاتوهم وتسرحهم ومعطوش تعرفوا حاجه الموجود مد طبيعي ومد فرعي والمد الفرعي خمس انواع ومفيش غير كده أم الكتب التجود اللي بتقول لنا مد تمكين ومد صلة ومد عوض ومد من عيش مانش ايه ومد ايه ومد أقول لك هذه ألقاب للمجود وليست أنواع للمجود يبقى هذه ايه ايه وانا يهمني في المقام الأول الأحكام تهمني في الألقاب ولا الأنواع آه. الأنواع يبقى ما فيش داعي ان انا أرهق ذهني بحفظ مصطلح أسماء كتير وتعرفات كتير واخد بالنا يبقى قال له صاحبه وهو يحاوره المد في صاحبه له صاحبه وهو مد ايه نسميه مد ايه يا اخوان غلط مد طبيعي يثبط وصلا دون, دون ما فيش داعي للألقاب وهو يحاوره انا ده مدي إيه؟ منفصل مفيش داعي نقول صله صغرى وصله ايه كبرى يبقى مدي ايه ومدي ايه في الايه طبيعي ومنفصل سهل ربنا بيسهل عليني تصعب أنت على نفسك ليه اتفهم الكلام ولا ما تفهمش ايوه طيب تعالوا بقى بعد كده يبقى إذن أنا خد خدت للمد الطبيعي الكلمي كم سورة؟ قلوا انتم خدت للمد الطبيعي الكلمي كم صوره إيه هم فكروني بهم يثبت في الوصل والوقف ويثبت وصلا دون الوقف ويثبت وقفا دون إيه؟ الوصل يبقوا كم صوره ثلاث صوره طب انا كنت قلت لكم من شويه المد الطبيعي زي المد اللازم ينقسم الى كم قسم ايه هو ايه مد طبيعي كلمي ومد طبيعي ايه حرفي انا مش هذا اطول انا بجيب عناوين بس المد الطبيعي الحرفي هو الموجود في بعض الحروف المقطعه الواقعه في فواتح الصور انا عندي تسعة وعشرين صوره من صور القران الكريم مبدؤه بالحروف الهجائيه تاني عددهم كم كده بتكلمهم تسعة وعشرين ايه صوره وبعدين احنا من اول امبارح متفقين ان الحروف الهجائيه من غير الالف كم حرف طيب على اتنين اربعتاشر الحروف الهجائيه الواقعه في فواتح السور 14 حرف من الحروف ال28 لا تاني العمليات عاوز افهمها تاني عدد الصور القرانيه المبتداه بالحرف الهجائية كم سوره 29 سوره أقول لكم معلومه كمان 2 مدنيتين و27 سوره ايه مكيه الاثنين المدنيتين صورة البقرة وصورة ال عمران وباقي الصور التسعة وعشرين السبعة وعشرين المبدون بحروف بعد كده هجائيه صور ايه مكيه طيب وحنعرفهم برضو ما تخافوش قلت عدد الحروف الهجائية كام تمانية <تصفيق> سيب الالغي <تصفيق> الالف تمانية <تصفيق> وعشرين حرف باخد منهم اربعتاشر حرف هي اوائل, الص... أوائل ايه الحروف الأوائل أو الواقعة في أوائل إيه الصور طب الثمانية وإطلال 14 حرف يقول هم مجموعين فضك من كلمة التحفن مجموعين في عبارة وفي وصف للقرآن الكريم نص حكيم قاطع له سر اكتبوها اقولوها اسمعوا الثاني عشان اللي حيكتبها نص حكيم قاطع له سر دول لو عدينا حروف العباره اللي قلناها دي كم حرف اربعه عشر حرف باخد منهم خمس حروف وهي قولهم زي ما جات في التحفه حي ينطهر نعم ها؟ اقول ايه حاضر لان قلتها خلاص المره الثالثه تبت نص حكيم قاطع له سر واخدين بالنا طيب لو جنن نشور باخد من الاربعتاشر حرف جول باخد كم حرف مجموعين في عبارة صاحب التحفة حي طهر سمعيني يبقى موجودين في عبارة صاحب التحفة ايه هاي حي طهر طب تعرفوا تقولوا الحروف دي ايه و ايه ايه ما نقولش ح ح يا طا ها. را دول كم حرف لو وقعوا في فواتح الصور كل حرف يمد مد طبيعي بمقدار كم حركة حركة طيب اول حرف ايه ح لا ما تقولش الحا ها، طب حاجة موجود في بدايه كم صورة؟ سابعة. غافر، فصلت الشورى الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاب. اسمعوا مني في أول صورة غافر. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم اسمعوا كمان مرة حاميم نه متسابقين أعدوا جمنا يمتحنهم يتعال واحد من دولي حاميم حاتم حاتم بمقدار مقدار كم حركة حركتين بس حاميم طب الحرف اللي بعد كده ايه يا موجود فيه حاجب مثال واحد هو موجود في مريم وياسين فحنقرأ ياسين والقرآن الحكيم مريم كاف ها يا عين صاد بعد كده ايه ط وايه ها طب ممكن الجايت صوره واحده طاها ما انزلنا عليك القران لتيشقى وط موجوده فين كمان في ثلاث صور ورا بعض طاسين ميم فن وفين الشعراء والقصص وطاسين ما شاء الله تمام لسه ايه راب موجودين في كم صورة ست صور وهي يونس هود يوسف الرعد إبراهيم الحجر طب ناخد مثلا اول صورة هود بسم الله الرحمن الرحيم ا لام را اه تاني اصلي را دي ناس بتقع فيها كتير قوي ا لام را انا نطقت را كم حرف يا اخواني ايه وايه را والف ومديت الالف كم حركه انا بقول الكلام ده ليه ناس كت أه؟ اه ناس كتير اجت تقرا عليا وكبار في السن يقول لي راء طب ما انت لو قلت راء بهمزه هقول لك مدها ست حركات او او او 4 او 5 لانه باء متصل لكن انا بمدها كم حركه حركتين طيب اجي اعلمه لازم اجيب له مثال زيها في القران الكريم كلمه بيكون فيها راء بس ما كنش المقصود الحرف طب أعمل إيه؟ أو ما جبله فعل أخر راء ودي متجلية أو أقوله تنطقها زي ما هنطع الكلمه الكلمة هي؟ في صرط العلق قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى سمع النطق يرى يبقى ننطق زيه ألف لام راء الم يعلم بان الله يرى واضح ولا مش واضح واضح, واضح. يبقى إذن الخمس حروف ده مد مد ايه, ايه طبيعي حركتين ويبقى اسمه مد ايه طبيعي حرفي اسمه ايه تاني مد طبيعي حرفي هو موجود في كتب التجويد بس الحته ده هي في الكتب المتداوله في ايدانه موجودة في باب أو أقسام المد اللازم لكن وضعها الطبيعي أو وضعها المناسب به إنها تكون في قسم في تقسيم في قسم المد ايه الطبيعي لا الطبيعي ما انا قلت لك في الكتب المتداوله موجودين في باب أقسام المد اللازم لكن الوضع اللائق به هي تكون فين في المد الطبيعي لكن أنا في المد لازم أنا عندي آه نروح بقى للقسم الثاني من قسمي المد أنا قسمت المد كله إلى كم قسم فكروني لاني بانسي مد اصلي أو طبيعي طيب علمت المد الأصلي أو الطبيعي ايه إني ما يكونش بعد حرف المد ايه ولا إيه همز ولا سكون طيب افرضوا واجا بعد حرف المد او قبل حرف المد همز او بعد حرف المد سكون يبقى ده الفرعي يبقى المد الفرعي هو المد الذي يتوقف على سبب من الاسباب يبقى المد الذي لا تقوم به ذات الحرف وانما يتوقف على س... يتوقف على سبب من ايه من الاسباب الله قد تعالوا كده لو نظر تامسمي إي, إي, إي, إي... اي حاجه في الدنيا الاصل في الشيء ما دورلوش على سبب خالف الاصل لازم اقول السبب في كده ايه يعني أدي... اديكم مثال الشمس احنا قاعدين في هذه القاعه والشمس ساطعه في الخارج هل بالله عليكم اسالكم واقول الشمس ساطعه ليه لا ليه لان احنا بالنهار والاصل في النهار ان تكون الشمس ايه ساطعه او مشرقه لا احنا في القاعه وتلاقينا الجو اظلم واحنا بالنهار يبقى لازم اسال عن السبب ولا مسألش عن السبب لازم اسال عن السبب نفس الكلام في الماد. <تصفيق> أيوة. يبقى نفس الكلام في يا خوّنّه اللي بيسجل يا خوّنّه أو تلفونه فيه الشريحة المفروض يعمل وضع تار يعني يعمل وضع تاران أو حاجة زي دي. أيوة. لا هو يتعمل وضع تاران يتأخذه متوجّب للصعب. الله تموج المستطيل ده ايده لا الثاني اللي انت خدته كان هنا دي هم كلهم تلفونات، آه طيب آه. لا المفروض يقفلوا يعملوا وضع طيران علشان الايه اه التلفون زيدي هو بجي له رسائل كتير طب يا خواب بلقوا واي فاي بس ما بيش مفتح الواي فاي ما لو بفتحكوا تاني سيبتك فمحضرتك حضرتك اشتغل تاني با س... ها بس كلهم الناس قفلينكم الناس قفلينكم خلوا بالكم معاي أنتوا حاطين لكدة تلفونات بكومة وبتسجل وما حد يشافكوا بيت مياه يبى له كلمة لي بس كوبات ما بس ويكون مرحنا فيه لا ما هي راحت أي خلاص أنا عصب كم كوباي الله يبقى بنقول يا أخوينا القسم الثاني من قسمة المد المدل ايه؟ يتوقف على ايه؟ سبب خلاص؟ حيقولوا يقولوا ايه؟ طيب أسباب المدل الفرعي ايه؟ حاجتين؟ ما هوش حاجتين؟ لا أسباب المدل الفرعي نعين تاني أسباب المدل الفرعي كام؟ نعين سبب شكرا سبب لفظي وسبب ايه معنوي بسم الله الرحمن الرحيم يبقى اسباب المد الفرعي ها ايه هو ايه سبب لفظي وسبب ايه معنوي السبب المعنوي علشان احنا ما شاء الله كلنا وانا اولكم مبتدئين في تلاوه القران الكريم فاحنا ما حنعولش عليه كتير وما حيلزمناش بقولك انا مثلا بقرا بقصر المنفصل ووصلت الكلمة التوحيد في القران الكريم زي ايه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وعندي الله لا إله إلا هو الحي القيوم ووصلت المثل هذه الكلمات لا لأربع حركات تعظيما لله سبحانه وتعالى فالمدد اسمه مدد تعظيم فما ليش دعوة به خلاص كده يا اخوانا طيب نخلينا في القسم الثاني او النوع الثاني وهو السبب اللفظي والسبب اللفظي سببين واحد همز اثنين سكون يبقى السبب اللفظي هو ايه وايه معلش انا هستاذنكم التلفون بس السلام عليكم يا ناس لا تجاني مانيش في البيت و... طيب خلاص بكره ان شاء الله ما روح البيت اجيبه اجيب الحظيره باذن الله باذن الله الله يكرمك سدي حاجه جيده خلوا بالكم معايا عاوزين ننتبه للكلام اللي جاي يبقى بنقول السبب اللفظي نوعين او سببين واحد همزه اثنين سكون انتبهوا كويس الهمزه اما ان تكون قبل حرف المد واما ان تكون بعده تاني موقع حرف المد بالنسبه للهمزة اما ان يكون حرف المد بعد الهمزه يعني الهمزه قبله واما ان يكون قبل الهمزه يعني الهمزه بعده يا اخوانا خليكم هنا طيب نشوف الفرق بين الثلاث آيات اللي حقولهم جل ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا انا عاوز أوتوا آمنوا إيمانا موقع حرف المد بالنسبة للهمزة فين ه <تصفيق> <تصفيق> اوتو <تصفيق> <تصفيق> المد بعد الهمزه امنوا وايمانا الهم <مزة> <مزة> المد بعد ايه بعد الهمزه ما احنا قلنا اوتو امنوا ايمانا سواء قلت حرف المد بعد الهمزه ماشي او الهمز قبل حرف المد في ثلاث كلمات ايه ماشي ادي مثال المثال الثاني اولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الهمز بالنسبه لحرف المد فين وعليكم السلام بعده طيب لسه كمان مثال وتعملوا لي بين الاثنين الأواخر والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك اولئك طب الفرق بين الايه دي وايه اولئك على هدى من ربهم والاولئك هم المفلحون ايه بنش عاوز أسامي في اولئك على هدى الهمز بعد حرف المد في نفس الكلمه أما في بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الهمزة بعد حرف المد في كلمة أي أخرى يبقى إذن نقول بقى السبب الأول من الأسباب اللفظية للمد الفرعي الهمزة وهذه الهمزة قد تكون قبل حرف المد وقد تكون بعده إذا كانت قبل حرف المد فيا يكون ذلك إلا في كلمة واحدة لأن عمر حرف المد ما يجي في أول الكلمة اثنين وإذا كان الهمز بعد حرف المد فنؤمنون إما أن يكون بعه في نفس الكلمة وإما أن يكون بعده في كلمة إيه؟ أخرى ادي القصه ادي السبب الاول خدنا له امثله ولا ما خدناش امثله خدنا له امثله طب اسمعوا بقى اللي جاي بسم الله الرحمن الرحيم الحاقه ما الحاقه بعد بقول ما احناش عايزين اسامي دلوقتي سيبوا التسميه دي شوي وعندي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حرف المد في المثالين بعده ايه لا سكون الحاقه القف مشدده والمشدد زي ما بتقول اوله ايه اوله ساكن طب لش يا أخوانا التشتد اللي صعب علي دي آل آن و قد الإلف اللي بعد الهمزة الاولانيه بعدها لم شكلها إيه ساكن طيب ينفعش أحرك اللم دي لا لا لا عاوز اه أو لا لا طيب الرحمن الرحيم الياء بعدها حرف ساكن ينفعش احرك الساكن ده لا ينفع فقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حركته ولا ما حركته حركته يبقى اذا حرف السكون الواقع بعد حرف المد لازم الاحظ ملاحظه السكون لا ياتي قبل حرف المد اتفهمت دي اتنين السكون بعد حرف المد لا يكون معه الا في نفس الكلمه يبقى إذن انا عندي موازنه بين السكون والهمزة الهمزه تيجي قبل حرف المد السكون ما يجيش قبل حرف المد الهمزه تيجي بعد حرف المد في كلمه وكلمتين السكون لا ياتي الا بعد حرف المد في كلمه واحده الملاحظات الصغيره دي وعاد ضيع منكم حاكم اكتر اللي بيتعلم التجويد الحاجات بتقع منه الحاجات الصور اللي بتقع منه ده هي ساعات الـ 75 قرش ما يقع من الواحد ما يعرفش يركب من ضمياته يروح لأعصر فوع الفكه بتاعتي التجود وتقع منكم خلوا بالكم معاي اتفضلي ها؟ حاضر من عيني يبقى بنقول الفرق بين الهمزة والسكون ان الهمزة تأتي قبل حرف المد وبعده، والسكون لا يأتي إلا بعد حرف المد. اثنين، الهمزة تأتي بعد حرف المد في كلمة وفي كلمتين. السكون لا يأتي بعد حرف المد إلا في كلمة واحد. طيب، السكون اللي هيجي بعد حرف المد حجم اثنين. يا إما يكون سكون لازم وصلا ووقفا. يا اما يكون سكون لازم ياتي في الوقف ويزول فين في الوقف طيب اذن انت اديت لكم حاله اما اجمع الهمز والسكون حلقهم خمس حالات حلقهم كم حاله يبقى اذن المد الفرعي ينقسم الى كم قسم خمس اذا كان السكون قبل حرف المد في كلمه زي امانه ايمانا اوتو ده بنسميه مد ايه بدل. بنسميه مد ايه وهناخده بتفصيل لا بقول لك استني شويه استني شويه احسن الحته دي حرجه قوي تعالوا بقى بعد كده اذا كان السكون بعد حرف المد في نفس الكلمة بيسموه مد متصل بيسموه مد ايه متصل اذا كان الهمز بعد حرف المد في كلمة اخرى بمعنى ان يكون حرف المد اخر الكلمة والهمز اول الكلمة التي تليها بيسموه مد ايه منفصل طب كمان لسه حد بين واخدين كم نوع تلاشة. يبقى الهمز سبب لكم نوع تلاشة. ايه هم نروح للسكون اذا كان السكون ثابتا وصلا ووقفا يبقى ده اسمه مد لازم واذا كان السكون عارض في الوقف دون الوصل يبقى اسمه مد للسكون المعارض او مد عارض بسبب السكون واضح يا اخوانا يبقى نخلص من هذا الى ان السكون سبب لكم نوع ايه هو ايه العارض واللازم طيب ينقسم المد باعتبار الحكم الى ثلاث اقسام استاذن عمنا الشيخ حسن في راحه خمس دقائق لاننا اللي لا تعبت النهارده <تصفيق>